موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجبة قال رب لو شئت أهلك من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفها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 أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له بلك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتين عشرة أسباق الأمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست, فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المدن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير